ولن ترضى عنك اليهود وللنطارا حتى تستبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن استبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مَا لك من الله من ولي ولا نصير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 خِرَابِ بَيْتِي لِلصَّائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ